این ها با يهدي لیلتی هی اقوام ویبتر يعملون وأن الذين لا يؤمنون بلا خيئة أعتدنا لهم رابنا ليما ويذلك سَلِّدُ أَعْظُبِ الْخَيْرِ وَكَانَ إِنَّهَا ويبشر بَيْنِ سِلْمٍ يعملون الَّذِينَ أن صَالِحًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا لِي مَأْهُمْ ذَلِكَ قَوْلُ آلَ يَعْقُوبَ وَيَبْكُونَ عَلَى يُوسُفَ وَعَيْنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الْبُكَاءِ يَعْمَلُونَ لهم أَنْ يَوْمَئِذٍ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالنُّورِ نَخْذُوَ فِي آذَانِهِمْ أَذَى Why are they all yeah. هذا القرآن يهدي للتي هي قرآن ويبشر المؤمنين الذين يعملون والعات أن له وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي لَعْنَتِ اللَّهِ